أم تسألهم أجرًا فهم من مغرمين مثقلون أم عندهم اللعيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحانه الله عما يشريكون وإي يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تطون. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.